الجنايات فحص والشعر مفهومه اوسع من ذلك كما بين ائمه اللغه وكما بين علماءنا انها أو او الشريعه من شاطئ البحر ل الحج والزكاه كل هذا يدخل تحت مفهوم الشر ولكن لهم لمرض في انفسهم ولغصه في والذي تفهم والذي قعد إذا كان في البصاص حياة وطمنية وأمل لجميع الناس، أَبِلَّ اللهِ عَلَيْكُمْ. يا كل انت وليد في امان انظر كيف كان يعيش الناس في زماني تطبيق شرع الله البلو صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله ما يفشل غير ربنا وثقت لانه حيوان لا يدرك على غيمه لا خوف للطاع الطريق في انتشار والأمان والامان واكتمال في ظل شريعة الرحمان اخوتي الكرام صور بعض الامثله القليله اولا من نظر الى حياه الناس الاجتماعيه قال النص واخص الحياه الاجتماعيه لان الناس تتهافى النفوس عليها لما يسلق معاشهم ويعيشوا حياه كريمه الخطاف رضي الله عنه هذا الامير العادل حينما قام الرجل وظل يسير بين الناس وهذا الاثر هو من اسناد صحيح عند النساح في طقان لينظر احوال الضعيه الامير يسير لينظر